إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجكم من آل فرعون إذ أنجكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم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 فإن الله لغني حميد أَلَمْ يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله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 قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكُّ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدُعُوكُمْ يَدُعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٰ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُنَّ أَنْ تَصُدُّنَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أُنَا فأتونا بسلطان مبين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 دانسُ قلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا.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 إِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَا إِنْ صَدِيدٌ وَلَا يَكَادُ يُسِيقُهُ يَتَجَرُّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيقُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَأِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا جَدِيدًا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثم فوق الأرض مالها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضلل الله الظالمين ويضلل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.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 و <تصفيق> اذير الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسول أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أن أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعذّد الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ثاق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 يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا قل للناس وليضربه وليُذَرُ به، وليعلم أنما هو إله واحد، وليعلم أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب.